أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم لا قلوبكم، فألَّفَ بعين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحت. بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ الْنَارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكم منكم أمة غير ويرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وَهُلَّٰهُمْ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعض ما عذاب العظيم صدق الله العظيم